فَبِمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَيَقُولُ مَنَّ الَّذِينَ هَدَوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَضَاهُ عِندَهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ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 والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سناتيهم اجرا عظيما